بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد اليوم بإذن الله سوف نأخذ الحديث الأول في كتاب الصيام من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام طبعا هذا استعدادا إن شاء الله لشهر رمضان المبارك فبنتناول بعض الأمور المتعلقة بالصيام ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة معناه الإمساك يبقى إن شاء الله الأمور الدين يبقى لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع والاثنين لهم علاقة مع بعض فمعنى الصيام في اللغة يعني الإمساك في كما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما هنا المنفوضة الإمساك عن الكلام والإمساك عن الكلام كان جائزا في شرع من قبلنا أما في شريعة الإسلام فإنه لا يجوز أن يصوم الإنسان عن الكلام تمسك عن الكلام هذا ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد الناس وكان واقفا في الشمس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فمعنى الحديث أنه نذر أن لا يتكلم وأن يسير في الشمس وأن يحج فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليركب وليحج فهو إن الإنسان يمسك عن الكلام فهذا ممنوع في شريعة الإسلام لأنه ليست فيه فائده فمعنى, فمعنى الصيام في اللغة معناه الإمساك في الشرع معناه الإمساك عن المفتراط اللي هي الأكل الشرب الجماع مع النية يبقى لو في إنسان طبعا هنا التعريفات المهمة جدا إذا لم يتوفر شرط في التعريف يبقى لم تكتمل العباد فلو أمسك الإنسان عن المفتراء يعني إنسان مريض فنام على السرير ولم يتنام الشيء ولا أكل ولا شرب ولا طبعا لا استطيع الدماع من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل هذا الإنسان صائم؟ هذا الإنسان لم يصن لماذا؟ لأنه نقصت الني فمعنى الصيام في الشرع معناه الإمساك عن المفتراط مع الني لبهذا الإمساك مرتبط مع ومرتبط بتوقيت من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلو امسك انسان من طلوع الشمس الى صلاة العشاء لم يكن صائمة يعني لو في واحد اكل بعد صلاة الفجر وقال انا هامسك عن الطعام مع النية ان انا اناو الصيام بس هامسك من شروق الشمس الى صلاة العشاء يعني انا اتأخرت شوية في بداية الصيام هتأخر ساعة بعد <تصفيق> بعد انقضاء الصيام طبعا هذا لا يجوز وهذا الانسان لم يصم فلا بد من توفر هذه الاشياء يبقى معنى الصيام في الشرع معناه الامساك عن المفطرات مع النيه من طلوع الفجر الى غروب الشمس وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من اركان الاسلام فالركن الاول الشهادتان الركن الثاني الصلاه الثالث الزكاه الرابع صوم رمضان والخامس هو حج بيت الله الحرام والصيام من افضل العبادات لأنها اجتمعت فيها أنواع الصبر الثلاث. قبل ذلك تكلمنا عن الصبر في كتاب رياض الصالحين، فذكرنا أن الصبر ثلاثة أنواع. الأولى الصبر على طاعة الله، إن الإنسان يلزم نفسه طاعة الله فهو من الصبرين. الصنف الثاني من الصبر الصبر عن معصيه الله، نفسك تدعوك إلى تمنع نفسك عن المعصيه فتكون صابرا. النوع الثالث من أنواع الصبر هو صبر على اقدار الله عز فالصيام جمع أنواع الصر الثلاثة هذا هذه العبادة أيضا من فضل الصيام أن الله عز وجل نسبه إلى نفسه وهذا النسب نسبه تشريف ورفع يعني الصلاة بسم الله لله والحج لله لكن خص الله عز وجل هذه العبادة فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فنسب الصيام إلى نفسه تبارك وتعالى ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه فقال وانا اجزي به فتخيل ربنا سبحانه وتعالى الكريم لما يعد بالجزاء فهذا دليل على عظم هذا الجزاء ايضا من معاني الصيام العظيمة انه سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فهو امانه ومن اعظم الامنات فممكن ان الانسان يقول للناس انا صايم ولكن بينه وبين الله يكون بيفطر يتناول بعض الاشياء فالصيام أمانة ومن أعظم العبادات التي يؤديها الإنسان لله عز وجل للصيام حكم وأسرار وطبعاً ليس نحن نتاول بعض الأمور الفقهية فنمر عليها مروراً سريعاً وطبعاً من الأخطاء أن بعض الناس لما يحب يأخذ موضوع بسرعة يقول لك هنمر عليه مرور الكرام. الأصل أن الكريم إذا مر على شيء أعطاه حقه يعني أنت بقى لو مريت على الصيام أو على حكم الصيام مرورا الكرام تعد لك فاي من ثلاث لكن احنا هنمر مرورا سريعا على بعض حكم وأسرار الصيام أولا فيها فائدة أن الإنسان يزداد إيمانه بالله عز وجل لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير فالإنسان لما بيصوم بيقوى إيمانه بالله عز وجل لأنه يتعلم الأمانة ويتعلم مراقبة الله عز وجل فلما يمنع نفسه عن الأشياء الحلال يتعود بعد ذلك أن يبتعد عن الأشياء المحرمة يعني معظم الناس يقول لك رمضان مدرسة فعل رمضان مدرسة وأثبت علماء النفس أن الإنسان إذا تعود على فعل شيء 23 يوم صار عادة له وسبحان الله هذا من فضل الله عز وجل لأن المرض بعد الأيام في رمضان فإذا داومت على شيء تمد 23 يوم صار عادة له فالإنسان لما يمنع نفسه عن الأشياء التي أحلها الله عز وجل فمن باب أولى أن يمنع نفسه بعد ذلك عن الحرام يعني المية بتبقى ساعة وحلال ولا يستغني عنها إنسان ويتركها الإنسان المسلم ابتغاء مرضات الله عز وجل بيكون دافع لهذا الإنسان اللي يمنع نفسه عن التدخين وعن السجائر بعد ذلك من باب الأولى فالإنسان بيتدرب ويزداد إيمانه في هذا الشهر أيضاً الصيام يضع في الجدل لأن الإنسان يعني سبحان الله إذا رأى قوته طغى كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى الإنسان لما يبقى كلا بصحته بيحس إنه مفيش حد أده وكل يعني مش حاجة مل يعني ثقال. ذا كله بسبب الإِلَّا القوة، لكن الإنسان لما يصوم يضعف شهوته، فيتذكر قوة الله عز وجل ويعلم أنه ضعيف فقير إلى ربه تبارك وتعالى. فلما يرى عجز نفسه وضعف نفسه يعلم قوة الله عز وجل وكبر الله عز وجل. للصوم حكم اجتماعي منها أنها عبادة واحدة كل الناس بيصوموا شهر مع بعض حتى لو اختلفت يوم البلد الفرينية صامت الأول البلد الثانية صامت بعدها لكن يجمعهم أقل 28 يوم يجتمع الناس في جميع العالم كلهم في عبادة واحدة لله عز وجل صبرهم واحد كلهم واحد قويهم وضعيفهم شرفهم ووضيعهم فالإنسان يتعلم حكمة اجتماعية أنه يحس بالآخرين فتجد الإنسان القوي يحس بالضعيف لأنه مر بمحال في الضعف الصيام الإنسان الغني يحس بالفقير لأنه زاق مرضة الجوع وعلم الجوع فببقى فيه بقى رحمة ومودة بين الناس أيضا تزيل الضغائن والأحقاد بين الناس لأنه كل الناس يؤدون هذه العبادة في وقت واحد ايضا فيها قيمه أخلاقية تربويه وهو تعلم الصبر والتحمل يعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في باب الصبر في باب الصالحين إنما الصبر بالتصبر يعني الإنسان عشان يصل إلى الصبر بيعلم نفسه مرة في مرة في مرة فيصل في في إلى الصبر وتقوى عزيمته وإرادته بالصبر ويمنع نفسه عن الأشياء المباحة يعني أنت لما يكون عندك كباية مية قدامك والدنيا حر وانت تقول لنفسك لا مش هشرب فده تقوية لأخلاقك وتقوية للعزيمة وتقوية للإرادة أن الإنسان يبتعد بعد ذلك عما حرم الله عز وجل زوجتك في الحلال وتمتنع عنها فمن باب أولى أن تمتعد تبتعد عن النساء في الحرام فالإنسان بتسمو أخلاقه وتقوى عزيمته وإرادته بيئة الصدر أيضا منها حكم صحية وسبحان الله وهذا من تكامل شريعة الإسلام أن العمل الواحد له فوائد وحكم تربوية واجتماعية وصحية وحكم كثيرة الحكم الصحية أن المعدة هي بيت الداء فالإنسان لما يدي للمعدة وقت إن هي ترتاح فيه وطبعا أثبت علماء الطب في فوائد الصيام فالإنسان لما بيريح المعدة بتاعته مثلا أقل شيء 15 ساعة فالمعدة بترتاح وتقدر بعد كده تواصل العمل بإذن الله هذه بعض أحكام وأسرار الصيام والله عز وجل يعني كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون والإنسان لن يستطيع أن يحصي كل شيء علما وإن شاء الله بإذن الله سوف يأتي بعد ذلك اكتشافات للعلماء عن فوائد الصيام نأتي للأمر الفقهي الحديث الأول في كتاب الصيام في كتاب تيسير العلام شرح عمث الأحكام هو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومي إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم هذا الحديث رواه البخاري في باب الصيام ومسلم في باب الصيام والترمذي وابن ماجه كلهم رأوهم في باب الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تقدموا والضبط لهذه الكلمة بفتح التاء والدال وحذف التاء المضارعة بالتخفيف لأن أصل الكلام لا تتقدموا فلما كان هناك ثقل في الكلام فقال لا رمضان بصوم يوم ولا يومين قد يكون هناك حكمة يعلمها بعض الناس وبعض الناس لا يعلمها فهنا الشيخ مال إلى أن الله عز وجل الحكيم بخلقه الحكيم فيما شرعه لعباده أنه يريد التمييز بين العبادات وبين العادات ويريد أن يميز بين عبادة المفروضة والعبادة المسنون طبعا التمييز بين العبادة والعادة بيكون بالنية فالإنسان قد يكون هناك عبادة ولكن يحول الإنسان إلى عاد يعني واحد متعود أنه مثلا ما يكلش في التوقيت بتاع الصيام عشان يعمل رجيم فهو الآن بنيته حول العبادة إلى عاد أيضا يريد الله عز وجل أن يميز بين العبادة المفروضة والعبادة النافلة فيحصل بذلك الفرق فيبقى الإنسان يعني سبحان الله عنده قيمة بأهمية العمل الذي يعمل لهذا نهى الله عز وجل عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفتراً مستعداً لرمضان يعني أنت تصوم تلاتين يوم أنت قبل رمضان بيوم أو اثنين أمامك الخيار أن تفطر أن يأكل الإنسان وأن يشرب وأن يتقوى استعداداً لرمضان لأنها يجيلك تسعة وعشرين يوم أو تلاتين يوم ستصوم رغماً عنك ليس لك اختيار فيبقى أنت بقى ما تزودش على نفسك وتخليهم 32 يوم أو 33 يوم لا، بيدي لك فترة أنك تستعد لرمضان فتأكل وتشرب وتستعد لرمضان إلا من كانت له عادة من صوم يوم كالاثنين والخميس أو قضاء وقت قضاء يعني شيء ضاق عليه وقت يعني مثلا رمضان هيبقى الجمعة إن شاء الله فواحد بيصوم اثنين و... يعني مثلا يوم تلاتين شعبان هيبقى يوم الخميس واحد رمضان هيبقى الجمعة هل لأي إنسان أن يصوم هذا الخميس؟ كلا الإنسان اللي من عدته يصوم اثنين وخميس طول السنة يجوز له أن يصوم هذا اليوم لأنه يوم يوم خميس أما أن يصومه فيقول احتمال يكون من رمضان والناس دي أخطأت في الرؤية فهذا لا يجوز النمل له الحق في صيام هذا اليوم من وافق عادة له يصومه كعادة يعني تعود على أن يؤدي هذه العبادة لله عز وجل فإذا صادف يوم الخميس فيصوم هذا اليوم أيضا من له الحق في صيام هذا اليوم قبل رمضان بيوم أو يومين اللي هو المرأة أو رجل كان أفطر في رمضان لعد كان مسافر والكسل كل يوم النهاردة بكرة ففجأة قال لك ده رمضان بعد بكره اصبح ملزم أنه يصوم الايه اليوم اللي عليه اللي كان افطره امراه كان عليها صيام من رمضان الماضي فتضايق بها الوقت فهذا ايضا يجوز له ان يصوم او يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين تبع الايه ما عليه ايضا من له الحق في صيام هذا اليوم من لزمه بنذر يعني واحد مثلا قال نذر على رب إذا ربنا شفا لي ابني أول ما ربنا يشفيه، فشفاه الله يوم 28 شعبان، فيلزمه لأنه ألزم نفسه هذا النذر، وهذا النذر يسمى نذر المقابلة وهو مكروه عند العلماء، ولكن الوفاء به واجب، يعني إنك تقول نذر يا رب لو عملت تلك ذاع من كذا هذا النذر مكروه، ولكن إذا قلته فيلزمك الوفاء به، فإذا ألزمت نفسك إن لو ال نجحت في السنوات العامة حصوم يوم جاءت النتيجة ظهرت يوم 28 شعبان يبقى يلزمك أن تصوم اليوم التالي له ويكون قبل رمضان بيوم ولكن أنت اللي ايه شددت على نفسك يبقى هؤلاء الناس هم الذين لهم الحق في صيام هذا اليوم لأنه صيام متعلق بسبب غير أن واحد يقول لك لما صوم يوم 30 شعبان يمكن يكونهم أخطاء في الرؤية فنصوم احتياط هذا بهذا الصيغة هذا لا يجوز فمن صام لتعلقه بسبب فهذا يجوز له الصيام أما من كان يصوم صياما مطلقاً واحد يأتي له مزاج يصوم يومين ويفطر يومين ما فيش عادة مستمرة عليها فهذا الإنسان لا يجوز له أن يصوم أو يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين طبعا هناك حديث أن بعض الناس يقول أن إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني إذا جئه نص شعبان ما عادش في الصيام بعض العلماء ضعف هذا الحديث بقوة هذا الحديث لأن لو كان الصيام ممنوع في النصف الثاني من شعبان فما فائدة هذا الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومي يبقى من أراد أن يصوم وطبعا العلماء ذكروا أنه حتى لو كان حديث صحيح فمعناه أن الإنسان إذا كان يواظب على عاده من العادات في الصيام فعلاه أن يصوم في النصف الأول وفي النصف الثاني أما من لم يصوم في النصف الأول فمش معقوله يعني هيبقى ما صامش في النصف الأول من شعبان ويوجد قبل رمضان يبدأ يصوم، هيتعب نفسه أكثر فهذا يعني العلماء اللي ضعفوا الحديث لا تقد إذا انتصف شعبان فلا تصومه، ضعافه بالنسبة لهذا الحديث لأن في الحديث الذي معنا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين واللي صح الحديث قال إنه هو لو كان لإنسان عاد أن يصوم في النصف الأول فليؤمن في النصف الثاني أما ما كان لا يصوم في النصف الأول فلا يجوز له أو مكروه له أن يصوم في النصف الثاني لأنه بيكون استعداد لرمضان بيبدأ بقى يتقوى بالأكل وبالشرب ويتقوى على الصيام واستعدادا لإل شهر رمضان طبعاً بنجمل ما ذكرناه اليوم في هذا الحديث، ما يؤخذ من هذا الحديث النهي عن تقدم رمضان بصوم ولا يوم ولا يومين وذكرنا علشان يكون فيه تفرقة بين صوم النافلة وصوم الفريضة. أيضاً يؤخذ من الحديث ثانياً الرخصة لمن الرخصة في ذلك في الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة مثل صيام الاثنين والخميس. أو من ألزم نفسه بنذر أو من كان عليه قضاء تضايق وقته فهذا له أن يصوم من الحكم أيضاً والله أعلم تمييز الفرائض فرائض العبادات من نوافله يعني سبحان الله حتى في الصلاة بعدما الإنسان بيصلي الظهر من السنة أنه يستغفر الله ويسبح الله 33 وإحمد 33 وكبد 33 ويتم الماء بلا إله إلا الله ثم بعد ذلك إيه يصلي النافلة فال الله عز وجل يريد أن يميز بين الفرائض وبين الآية النوافل فالإنسان أي فرض بيؤديه بيعمل فاصل بينه وبين النافلة من نفس الآية العباد فرمضان لا نتقدمه بصوم يوم ولا يومي وذلك من تمييز بين فرائض العبادات ونوافلها ومنه أيضاً أن يكون استعدادا لرمضان بنشاط ورغبة ليكون الصيام شعارا ذلك الشهر الفاضل المميز به يبقى أنت كده كده حتصوم الثلاثين يوم في رمضان فلا تلزم نفسك بأكثر من ذلك وتصوم تخطر قبل رمضان بيوم أو يومين ليكون استعدادا لهذا الشهر الكريم وإن شاء الله حنكتفي بهذا الحديث اليوم وغدا بإذن الله المفروض يكون لقاءنا خطبتي سمعت اليوم فلو في أخ سمع موضوع وحب أنه يطرحه إن شاء الله له ذلك وإذا لم يكن هناك فهيب ان شاء الله حناخذ الحديث الثاني في كتاب الصيام في تيسير العلام شرح عمده الأحكام الاخوه طبعا لو عندهم استفسار نسمعه منهم معانا الأخ مصطفى والأخ موفق والأخ ناصر شكرا الله ولك جزاك الله خير. ما قصرت. الله يكرمك يا رب. تقبل الله منها وليك. حد عنده أي استفسار في الموضوع ولا نخدم؟ لا عندي أنا استفسار بسيط كده. اتفضل يا أخي موافق. أيوة. قلوا صيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. لا. طلوع الفجر أنا أعرف بشنو؟ على الطبيعة عارف طلوع الفجر بشنو ومغيب الشمس على الطبيعة عارف بشنو طيب طلوع الفجر هناك فجران الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الكاذب انه هو بيظهر ضوء ابيض في السماء بيبقى حوالي عشر دقيق ثم يغيب هذا الضوء بيسموه ضوء مستطيل باللام يعني كأنه اتحصر في مستطيل واختفى مرة أخرى بعده بحوالي تلت ساعة أو خمسة شر دقيقة بيظهر النور مرة أخرى ثم يستطير يعني ينتشر هذا النور فهذا فبداية هذا النور هو وقت الفجر الصادق ومن هنا يبدأ إليه الصيان غروب الشمس طبعاً مظهر يصطل الإنسان يميز حتى تغيب ال الشمس طبعا إذا كنت في بلد وسمعت الأذان الفجر فبتمسك عن الطعام والشراب وإذا سمعت أذان المغرب فبطفتن إذا كنت في مكان في الصحراء أو بعيد عن الأذان فتستطيع إنه وقت الفجر الصادق أنت بتتابع يعني مثلاً بتتابع النور فإذا ظهر النور أو ضوء أبيض واختفى مرة أخرى فهذا هو الفجر الكاذب وإذا ظهر النور ثم بدأ يزيد هذا النور فهذا الفجر الصادر طيب لو في إنسان أكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطل يعني لو واحد مثلا صحة من النوم الفجر بيدن الساعة 13 فهو صحة من النوم فبص في الساعة اتلاها 3.5 هو نلس أيام من النوم فشافه اثنين ونص، فهل بصورة الحمدلله احنا لحقنا وجاب الأكل وبدأ يأكل يأكل يأكل، وبعد ما خلص أكله استنى الفجر إذن ما إذنش بيتبص في الساعة تلا الساعة 4 يعني الفجر إذن من حوالي ساعة، هذا الإنسان صومه صحيح وليس عليه شيء ويكمل الصيام لأنه رفع أنومة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. طيب لو في واحد أصاده ظن أن الشمس قد غربت اللي في غيوم أو في أي شيء وبعدين أكل وشرب وبعد خمس زيت لقى الشمس لم تغرب هذا الإنسان يلزمه إعادة هذا اليوم تا بالفرق في الاثنين الفرق في الاثنين إن هذا الإنسان اللي أكل في بعد الفجر ظن منه أن هذا هو ما زال في الليل فلما زال في الليل الأصل في الليل للأكل والشرب فأكل وشرب بناء على الأصل أما في النهار فالأصل واليقين أن الإنسان يمتنى عن الأكل والشرب ولا يتحول هذا الحال إلا بيقين يعني أنت في الليل متأكد أن هذا وقت الأكل فلا يتبدل هذا الحال إلا بيقين مثله فلو الإنسان أكل أو شرب ظنا أن الفجر قد لم يؤذن وبعدما أكل وشرب تأكد أن الفجر قد أذن فهذا يتم صومه وصومه سليم طبعا والنوع والأخ الآخر هذا الإنسان يصوم يوما ما كان هذا اليوم لأن الأصل في النهار الإمساك عن الأكل والشرب فلا يخالف هذا الأصل إلا بيقين يكون متأكد 100% في أن المغرب فعلا أزن وغربة الشمس أيضاً في موضوع النية احنا ذكرنا في تعريف الصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية وقت النية بيكون قبل صلاة الفجر فلو في إنسان حيصوم رمضان مبكرا إن شاء الله يبقى عليه أن يبيت النية قبل الفجر إن هو يصوم من إيه من ال الغد بإذن الله. طيب هل يلزمه لكل يوم النية أم يكفيه نية الشهر؟ لا يكفيه نية الشهر لأنك ناوي إنك تصوم رمضان كله بإذن الله إلا أو ما لم يحدث حادث أو يعرض عارض. يعني ايه يعني مثلا واحد نوع ان شاء الله يصوم رمضان السنه هذا ده وضع طبيعي فتابع الرؤيه وطبعا الرؤيه بتيجي في التلفزيون وفي الاذاعات فتاكد ان بكره رمضان صام اسبوع في رمضان وبعدين حاجز بكره ان هو ان شاء الله يسافر فقال خلاص بدل من مسافر بقى افطر هنا بيت النيه انه هو يفطر فلو صح في بعد الفجر ولم يسافر يلزمه اعادة يوم لانه نقصت الني هنا نيته نايف فيمسك عن الاكل والشرب ويعيد هذا اليوم لانه لم ينوي الصيام طيب سافر ورجع تاني يجدد النية بالصيام انسان لو مرض في رمضان فطر يوم اثنين لما يبدأ يصوم يجدد النية لبقت الايام باذن الله فيبقى النية بتكون قبل صلاة الفجر يبيت النية وبتكون نية للشهر ما لم يحدث حادث أو يعرض عارض طيب إنسان كان مريض وأفطر في رمضان أو أخته أفطرت في رمضان إذا جاء ليقضي هذه الأيام يلزمه تبييت النية من قبل الفجر يعني هو مثلا هيصوم يوم 12 شعبان من إيه؟ من الأيام اللي عليه اللي كان فطر في رمضان يبقى قبل صلاة الفجر لابد أن يجدد النية أن هذا صيام عن الفرض اللي أداء هذا بخلاف صيام الفريض بخلاف صيام النافلة في النافلة إذا استيقظ الإنسان وأراد أن يعني مثلا صحيت إمتى الساعة عشر بعد ما صليت الفجر إن شاء الله يعني ساعة الساعة عشر لديت نفسك عندك نفس تصوم لقيتش طعام لقيت نفسك عندك استعداد انك تصوم تنو الصيام حتى لو المهم يكون قبل صلاة الظهر تنو الصيام طيب إنسان صام في النافلة وجيه كده البعض الضهور تلاقي نفسه ملوش مزاجة كان من الصيام فأفضل ليس عليه شيء ففي بعض الأشياء بيختلف فيها صيام الفرد عن النافلة وأشياء يتفق فيهما من الأشياء التي يتفق فيهما من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو في إنسان صايم في صوم النافلة ونسي فأكل أو شرب فهذا هبة من الله عز وجل وصدقة من الله عليه فيتم صومه وصومه سليم ومن قال أن هذا خاص برمضان فعليه أن يأتي بالدليل لأن هذا الحديث عام فلا يخصص بيوم أو بشهر إلا بدليل والله أعلى وأعلم أنا عملك علي أنت أنا دي وسمحت افضل. أولاً أشكرك على هذا العرض الجميل جميل جداً صراحة عرضك وشرحك ما شاء الله تبارك الله جيد والله. تبارك ف... الله. عندي تعليقين تعليق الأول على النية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان مداخل فيها بعض الناس إذا سمع كلمة تبييض النية من الليل يقول أنه لا يجب أن أقوم لأفطر لي ليتسحر أولاً قبل الفجر. والنية لا يلزم منها ذلك إنما هي في القلب حركة القلب أو العزم على فعل الشيء نعم. حتى, أن، حتى أننا لو،, لو كلفنا عملا بدون نية لكان من تكليف الإنسان بما لا يطيق فالإنسان لا يحجر على نفسه واسعا هو النية محل القلب فلو صحيح. في واحد سمع أنه هو بكرة رمضان إن شاء الله في قلبه كده نوي صن بكرة بإذن الله ولو أمي تصحر هو أمي أمي أكل ليم هو يقول لك علشان بكرة ما جوعش علشان أعرف صوم فديت مجرد إنه هو يهمني بقلبه إنه يصوم بكرة دنيا خلاص خلص الموضوع إنما إحنا بنقول لو في واحد مثلا مسافر بكرة فقال لك خلاص أنا بقى مسافر وين شاء الله بقى ريح مشوار رايحها من عمره فاا الصيام يعني مشق عليه فهمت فأصبحت نيتي إنه يفطر بكرة فلو يعني لو فجر أذن عليه بهذه النية يبقى كده نيته النوع أفضل فلا ينوي الإنسان هذه النية إلا إذا فعلا تحرك للسفر لأنه ممكن الطيارة تتأجل ممكن الرحلة تتأجل ممكن يحدث بالظروف فعليه أن لو هو أذن عليه الفجر ولم يعقد النية بالصيام يبقى عليه قضاء هذا اليوم لأن النية شرط في قبول الأعمال وشرط في الصيام إنما طبعًا لا يدخل الشيطان على الإنسان بمدخل إن تم نمت وما صحرطش يبقى نيته ملك شنية في رمضان لا هو نيته إنه يصوم الشهر كله فمن أول ليلة إذا نوى صيام الشهر كله فلا يلزم تجديد النية ما لم يحدث حالس أو يعرض عارض يعني إنسان مرضى في رمضان فلا الطب قال لا لابد أن يصوم أو أن يختر مثلاً في محليله كذا الكلام من دوت فأخذ علاج لمدة ثلاثة أيام في اليوم الرابع يبقى لابد أن يجدد النية بقى بالصيام هو ده بس المطلوب منه إنما لو نوى أن يصوم من أول رمضان إلى آخره فتلزمه أو يعيه يكفيه نية واحدة تعليق الثانية لو سمحت في فائدة أعطى لها أستاذ في الجامعة من المستوى الأول إلى أن تخرجت ويراسخة في ذهني لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صيام من رمضان ثم تبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فقال ما الفرق بين شوال و ذو القعدة و ذو الحجة الآن الأيام ال ال شهر واحد بكم؟ بعشرة أشهر الحسنة بعشرة أمسة لها أي أيام ايه هي هذه وال والسث أيام سواء من شوال او ذو القعدة او ذو الحجة تكمل الباقي من ثلاثين يوم. إن شاء الله أحسنتم جزاكم الله خير. فما الفرق فيها إسرائيل فيه؟ والله في أشياء الإنسان يصل فيها يعني في أشياء ربنا سبحانه وتعالى فرضها والرسول صلى الله عليه ممكن بعض العلماء قال من قبول من يعني من علامات قبول الطاعة أن تتبعها بطاعة. فأنت لما قصمت رمضان اتبعته بستة من شوال فهذا دليل على قبول الطاع ان الانسان يعني في بعض الناس بيعمل العباده يعني غصب عنه ان شاء الله صم ستة من شوال يقول لك صم ستة من شوال أنت تحمد ربنا اصلا انا صمت رمضان يعني الحمد لله يعني هو قد يكون العزب بالله ده دليل على يعني هو ادى العباده اصلا ان تؤديها بذل وحب لله عز وجل فهو هنا يعني كانه كره الطاع إنما لو أدت طاعة ثم أتبعها بطاعة فهذا دليل على قبول الطاعة بإذن الله فممكن يكون هذا من هذا الباب والله أعلى وأعلم لا أنا قصدي الأجر المترتب مثلا لو أنا صمت شوال لكن لم أنويها أنها ست من شوال صمت يومين ثلاثة أربعة خمسة وتركت الست من شوال جعلتها في ست لقعدة فلم يحصل للأجر المتربال. لم يحصل لك الأجر لأن هذه ال هذا العمل مقيد بكلام النبي عن صلاة الصلاة. فالستة لازم يكونوا من شوال. الاتباع قلنا له الإتباع قال لا. غير الاتباع قالنا حكمة وهي أنه يقول أن الست من شوال تحسب أجر فريضة. لكن غيره غيرها نافلة. يعني تحسب. والله ما أعلم لكن باستنباط العلماء ان ست من شوال تضم الى رمضان اجرها اجر فريضه وليست اجر نافله لا لا لا أو الفريضة هو شهر رمضان ايوه ما أي اجر متراكم هو الرجل جه احد الناس قال يا رسول الله ما فرض الله عليه قال خمس صلوات في اليوم والليله الا أن تطوى قال علي غيرها قال لا قال يا رسول الله هل علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق فصيام الفريضة هو صيام رمضان أما أن فبيكون عليها أجر وجزاء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء صحيح